اشهد والكل يرجو لو يطول بقاؤه هي صحبه لكن لخير جمعات يا سعد صحب للهدى مسعاه هي صحبة لكن لخير جمع جمع يا سعد صحب للهدى مسعاه أبشر بخير يا شباب محمد أبشر بخير يا شباب محمد ما خاب ركب يهتدي يا تدي ب ودها يا كلها كلها فل والنشيد وصحبات نهفو لها نهفو لها يا كلها احبابه اللهم لها نهفو لها ودعاء احباب اتو مستبشرين ودعاء احباب اتو جئتم يحدوه فلرب ما شوق قد جئتم والقلب يحدوه الحان فلربما أطفأتم شوق السين قد جئتم والقلب يحدوه الحان فلربما أطفأتم شوق السين والقلب يسعد حين يلقى مبتاب عس كريما ليس اطيب من شذا يا عسنان التل ما بهجك كلا كلها حلو الناشيد وصفات النفولاه يا عسنان التل ما بهجك يدي وصحباته نهفو لها ننفلا ودعاء احبابي اتو مستبشري ودعاء احبابي اتو مستبشيرين ودعاء احبابي, مستبشيرين أحبابي, مستبشيرين أحبابي مستبشيرين تهفو قلوبهم بشوق وحانين بشوق وحان قتل وجوه المشرق مشريقي القي تحياتي الى الجمع التقي اتق من مهجات تا قتل وجوه التقي التقي في الغنى يانا الهود المتألقين فيه الهناءة والمروءة تمراح يا الشباب المزداه الحر الناق يا ربنا وعد الشباب فكلهم واحفظهم يا رب فيما قد باق في عرسنا من كلها كلها كل والناشيد وصحباتنا نهفو لها نهفو لها يا عرسان التل ما بهجك كلها كلها كل والناشيد وصحباتنا نهفو لها ودعاء احباب اتى مستبشرين ودعاء N required Asb cage poured also basations og også stad Hra become Rad som zd el Hoda Stockholm S S S S يسعى للضياء للضياء يا عرسنة كم أنت وضاء السناء السناء السناء صحب كريم جاء يسعى للضياء للضياء فكأن نام شمس الأصيل تنباها تنباها عادت لي تشرق بيننا عند المساء استاذن البدر المرو وع قلبه قلبه كي يطلع عند العروس مع المساء مع المساء واستاذن البدر المرو وع كي يطلع عند العروس مع المساء مع المساء يا طمانا هذه شمائل عرسين عرس بأرض وهو عرس بالسماء يا عرس نانل تلمى كلها كلها خلو الناشير وصحبات نهفولها نهفولها يا عرس نانل تلمى كلها كلها وصحباتا نسفوا لها نفوا لدعاء احباب من اتوا مستبشرين ودعاء احباب اتوا مستبشرين ودعاء قلوبهم بشوق وحانين بشوق وحانين